وقوله تعالى وكلم الله موسى كلمه خاطبه مخاطبة من غير واسطة الكلام لأن جاءنا بيان الكلام كلام الله تعالى فالصنف الصالح من الصحابة والتابعين ولا إمة المجتهدين يثبتون كلام الله صفه من صفاته ولا يتأولونه بأي نوع من التاويل م. كما في كتاب خلق الأفعال البقاري وكتاب السنة لأبي زيد القيرواني لابني أبي زيد هذا خطأ الله لابني أبي زيد القيرواني السنة سنة سنة السلف الصالح من صحابة والتابعين يؤمنون بأن القرآن كلام الله والتوراة والإنجيل وكل ما أنزله الله على الأنبياء السابقة فهو كلام الله ولا يتأولونه بارائهم والكتب التي تبين كلام الله على الصحيح هي التي نذكرها الآن الأول كتاب السنة لابن ابي زيد القرواني صاحب الرساله فهو ذكر شيئا قليلا من العقائد في اول رسالته ولكن له كتاب خاص بالعقائد اسمه كتاب السنه وذكر فيه ان القران كلام الله وانه صوت وحرف وعربي ولا عبره بقول السنوسي والكلام الذي ليس بحرف ولا صوت ويتعلق ما يتعلق بالعلم هذا باطل بهتان الكلام الله هو القران بحروفه واصواته والدليل على ذلك قوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون يقول الله للنبي عليه الصلاه والسلام قرب العاميه إذا واحد من الكفار المشركين أطلب منك الآمان يا محمد أعطيه الآمان إذا بغير يطلع على الدين ويسمع منك القرآن أعطيه الآمان حتى يدخل بلادك ويسمع كلامك وتبينه قراء القرآن وتشرحه وتبينه وباللغو في الآمان إلى محله بغير يأمنه ولا ما يعملش كيف حريته هذا معنى كلام الله هنا اللي يسمعه هذا المشرك من اللي يسمعه؟ من النبي والنبي ينطق بحروف واصوات فكلام السنسي باطل وضلال و... وإيمان الصحابة والتابع للأمة الملتايدين وأن الكلام هو كلام الله نطق به وبلغه رسول الكريم وهو هذا نفسه القرآن أم الكلام النفسي الذي يزعمونه وهو أنه ليس بحرف لا صوت وهو صفة رقمه الله فهو باطل لا وجود له لأن الكلام في لغة العرب لا يطلق إلا على الحروف والأصوات واذا ارضى انطلق على كلام النفس انقول قلت في نفسي بقرينه حاصل نصر الله تعالى ان يوفقنا وإياكم لاعتقاد الصحيح والعمل الصحيح واتباع النبي الكريم وان اشتعه فينا وان يرحمنا وان ذنوبنا